وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ خُذُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب والذبحون اباءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد الم ياتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثم والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردو ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا ام ان كفرنا بما اوسنت به واننا في شك مما تدعوننا الها مريب حالت رسلهم اف بالله شك مفطر السماوات والارض يَا دَاوُدُ اِنْكُم لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَنِ ما كان يعبد آباؤنا فاتونا بشر الظالمين مجرمين